وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفي وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولا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 قَوْمِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتْنِ وأن هدى الظالم والهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن سبحانه قانون الحق وله الملك يوم ينفخ في الصو عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير